أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله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 بسم الله الرحمن الرحيم ألف <تصفيق> كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وَبَشِيرٌ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ يُمَتَّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى يُمَتَّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إلَى أَجَلٍ سما ويؤتك الذي فضل فضله وان تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا